اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب والدينا وازواجنا وذرياتنا واصحابنا وارحامنا